براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من سيثيص في الارض اربعه اشهر واعلموا سيثيص في الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مؤمن ذِيكَافِرِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُذِيقَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَإِذَا هُمْ فِي الظُّلَامِ وَاتُوهُ لَن نّاتِيَ يَوْمًا حَجِّ الْأَبَدِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَبَدِ أَنّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَبَدِ نَضَالُ بَنِي أُمٍّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 وَاَذْكِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُهُ شَيْءٌ وَلَمْ يُضَاهِرُوا وَلَمْ يُضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ وَلَمْ يُضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأترسوا إليهم عهدهم إلا قد فيهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين فإذا سلق اقْرُؤُوا الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ, وخذوهم وروحهم وقعدولهم كل نرصد وحرهم وقعدولهم كل نرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان يَقُومُ وَقَائِمُ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَرُّوا سَبِيلَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تجاراك فاجره حتى وان احد من المشركين تجارك فاجره حتى فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما فاجره حتى مَعَ كَلَامِ اللهِ مَا أَبْدَى وَمَا كَمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ